به اتفاق می شنویم تلاوت آیات 44 تا 66 از سوره مبارکی بقره را با صدای استاد عبدالوارس عبدالعزیز به مدت 28 دقیقه و 30 ثانیه اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنفسكم تُنَزِّلُ الْكِتَابَ أفلا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عاما الذين يظنون أن يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَالتَّقُ يَومَنل تَ جِزينَف سَُّن النَف سِ شَأَو وَل يوق ولا يقبل من شف. از نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. <تصفيق> بُحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ ذا <تصفيق> وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَأْرَ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ Of كوم الصاعقة، فأخذت كوم tom um... وَقَ إَّ الن مَنَكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِن كان وَإِذْ قُلْنَ دَخُلُوا هَذِي الْقَضْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَذًا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَذِكْرُ الْبَأْسِ جَدًّا أَقُولُوا حِطٌّ وَتُنَوِّرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُسْي وَبِالتَّنَزُّلِ الَّذِي نَظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي إذ استسقى موسى لقومه فقلنا الضرب بعصاك الحجر فانفجرت من غتر مابشرت عيننا قدى اليمان كن المؤمن من من اشتركوا في القناة و انتم يا موسى What is it? وَظُرِبَ الَّذِينَ مُضِلَّتُوا الْمَسْكَنَةَ وَبَعْضُهُمْ يَعْلَمُونَ دلی <تصفيق> مَا مَنَعَ الَّذِينَ Oh, wow. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم لَنُغْرِمَنَّهُمْ أَيَّ مَأْوَاهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا و اذ بَجَعَنَّ مَا غَمَكَ On ch وَرَفَعْنَا Cooper فَاللَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَانِ فاقول لنا